يا معجبها ما قضية قضيه علاقات ولا هم شعر تكتبه مفرداتي تعالي علمتها الحين بالذات عن منهجي يا معجبها في حياتي ثقافتي ما هي ثقافه هلشات وجه الكثير بجهلهم يا قناتي ثقافتي مي ثقافه هالشات وجه الكثير بجهلهم يا قناتي احيانا عديها على كيف ما جات ويضيع علم البوصله عن جهاتي وصنع من افكار التخلف حضارات وزيح عن ذنب الحضاره صفاتي واحيانا هوس اكتب الشعر زفرات وتجمع هواجيس القصايد شتاتي يا معجبه ما نبغى وي سكرت عن مجرى الملذ قناتي وذا على الاعجاب 100 سهالات يا كثرهم يا معجبه معجباتي لكن تعالي خذي العلم بسكات شو في مالي ممتلي من خواتي والقلب به وحده غ... غلاها روايات بالمختصر هيبه العذاره نهاته دنيتي في ماضي الوقت والات وحاضري مستقبلي وذكرياتي حنا تعهدنا من الذات للذات احفظ وصيتها وتحفظ وصاتي نفاء العنزي